بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها ياء عين صاد ذكر رحمه ربك عبده زكريا إذ ناداه ربه ندا أنخفيا قال رب إني وهن العظم مني وشتعل الرأس شيبه ولم أقم بدعاءك رب شقيا وإن نيخفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من ابي عاقب وَجَعَلَهُ رَبِّي رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا قَالَ رَبِّي أَنَّ يَكُونَ لِي غُلامٌ كانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هجين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا قال رب اجعل لي ايه قُلْ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا